لآن, لآن القرآن بسم الله ا ن الرحمن ي ن كذبوا بآياتنا ا ل ا ت ر ح ل ه م أبواب السماء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 موسوعه النابلسي للعلوم من غ ل تجري م ن ت ح ت ه م الأنهار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 ل ك م الجنة و ر ث ت م و ه ا و ر ث ت م و ه ا بما كنتم م ت ع ل و ن و ن ا د ى أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة أصحاب ا ل ن ا ر و ن ا د ى أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة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 فالذين ي ص د و ن عن س ب ي ل الله و ي ب غ و ع ه النابلسي ه ج للعلوم الاسلاميه م و س و ص ح ا ب ا ل ج ن ا ب ل س ل ا م ع ل ي ك م لم ي د خ ل و ه ا و ه م ي ط م ع و و ن إ ذ ا صرفت ص ر أ ب ا ه م ت ل ق ا ء الله ب ا ل ح س ن ا نادى م و س أ ع ه النابلسي ا ع للعلوم ا ا ل ا س ل ا م أ ه ا شركه الهدى شركه د خ ع و ي لا خوف ع ل ي ك م و ل ا ت م ز ن و ن و ن ا د ى أ ص ح ا ب أصحاب النار أصحاب الجنة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 ا ت خ ذ و د ي ن ه م ل ه و ا و ء الله ح ي ا ا ة د ن ن ي فاليوم ا ا س م ا ل ي و م ن س ا ن ى ك م اسماء ن ا ل م ه م ه ذ ا وما كانوا بآياتنا ي ج ح د و ن